تغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيأتي عمالنا من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبره ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار الباب الرابع في زكاة بهيمة الأنعام وفيه مساج وبهيمة الأنعام هي الإبل والبكر والغنم والبقر يشمل الجاموس أيضا لبعض الناس يظن البكر فقط لا هما الاثنين من جنس واحد فهو نوع من البقر. والغنم يشمل الماعز والضأم الخرفان يعني وصميت بهيمة الأنعام لأنها لا تتكلم من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإضاح الله هي لا تتكلم ولكنها بخلاف ما عليه كثير من بني آدم يعني هي تعلم حقيقة الوجود وتعلم العبودية التي تبرك وتعالى وتعلم وظيفتها في هذه الحياة يعني حيوانات تعلم وظيفتها في هذه الحياة وتعلم حقيقة الوجود وتعلم معنى لا إله إلا الله وتعلم عقيدة الولاء والبراء الخلاف عليه كثير للأسف من الناس اليوم المسألة الأولى شروط وجوبها شروط وجوب زكاة بهيمة الأعام لها شروط أم تبلغ الأعام النصاب الشرعي لها نصاب لو دون هذا النصاب لا تجب فيها الزكاة وهو في الإبل خمس لو واحد عنده خمس جمال يلزمه أن يخرج زكاةها كما سيئت أو في البقر ثلاثون وفي الغنم أربعون لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذوت صدقة ولحديث معاذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة وسيأت ولقوله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاه فليس فيها صدقة يعني لوحنا عن 39 شاه لا يلزمه لا إلزمه الزكاة. الثاني أن يحول على الأنعام حول كامل عندما لكها، وهي نصاب يعني يحول عليها حول كامل وهي بلغة للإيه، بلغة للنصاب. لحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الثالث أن تكون سائمة معنى سائمة التي طرع الكلاء المباح غالب العام طرع الكلاء المباح غالب العام يعني أنت بتتركها. بتاكل من خشاش الإيه الأرض وهو الذي نبت بفعل الله سبحانه دون أن يزرعه أحد في الحولي أو أكثره يعني تكون سائمة تأكل من خشاش الأرض طول العام أو غالب أو غالب العام يعني مع أنها سائمة إخواننا يعني لا تعمل ما بتستخدمش أنت في العمل لا طرع الأرض ماشي كذا ولا تتجر فيها لأن ده لو تجرت فيها تدخل في زكاة الإيه عروض التجارة لقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مئة وعشرين شاه يعني بلغت مية وعشرين يبقى عليها إيه شاه اللي الغنم لو عندك مئة وعشرين شاه ها والشاه دي إيه سائمة يعني طرع أكثر أو غالب أو الحول في الحالة دي يجب عليك الزكاة أن تخرج عن كل مئة وعشرين شاه ويأتي التفصيل ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي كل إبل سائمة في أربعين بنت لبون وسيأتي أيضا تعريف بنت لبون فإن كانت طرعا أقل الحول ويعليفها أكثره فليست سائمة آه يعني مترعاش كل الحول بعض الأشهر فقط يعني مثلا طرعا مثلا ثلاث شهور مثلا من السنة هنا طرعا كان هل طرعا كل الحول أو غالب الحول فهنا ما تبقى شيء سائمة ثم النواب يتكلف في علفها يتكلف في فيه علفها فهذه لا تجد فيها الزكاة ولا زكاة فيها لأنه لو علفها وتكلف ليتجر فيها تدخل في زكاة عروض, عروض الرابعة التي تكون عاملة وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو نقل المتاع أو حمل الأثقال لأنها تدخل في حاجات الإنسان الأصلية كالثياب أما إذا أعدت للكراء فإن الزكاة تكون فيما يحصل من أجراتها إذا حال عليه الحول. الكراء اللي هو الإقراض الأجرة يؤجر, يؤجر. الإيجارة يعني. يؤجر هذه الأنعام. في الحالة دي بقى هتكون إيه هتكون إيه بقى. هيحول المال لأنا بأخذ مال دلوقتي من تجارات إن أنا بأجر هذه الأنعام فبتأتيني برفح الرحل اللي أنا أخذه بضع في يدي حال عليه الحول وبلغ النصاب اللي هو النصاب نصابة دي كم ألف وكم جرام ذهب خمسة وثمين جرام ذهب طبعا أخواننا قبل أن أنسى بعض الأخوات الفضليات يعني رجعتني في قضية أن أنا قلت أن الأصل في زكاة الذهب أنها تخرج على عيار 24 ولكن عيارة وعشرين ليس موجودة الآن فنخرجها على الواحد وعشرين أنا ما قلت بإلزام صاحب الزكاة أنا ما قلت له إلزاما عليك تخرجه على الواحد وعشرين طبعا أنا قلت إيه؟ إننا بنعمل بالزكاة اللي هي إذا بلغ النصاب خمسة أو جرام من عيار أربعة وعشرين هذا لأن هذا سائد ولم ألزم أحدا به يعني أنا لأنها ظنّت أنها من باب الإلزام لا أنا أقول من باب الاستحباب فقط أما إن أخذ طبعاً بالقول أنه يلزمه زكاة المال عند عيار 24 5 جرام ذهب عيار 24 هو ده, الأصل. هو ده الأصل ولكن لو طلع على 25 هذا ليس مباب لإيه لو طلع على 85 جرام من عيار 21 هذا ليس مباب لإيه الإلزام ولذلك أنا يعني وقفت على طريقة جميلة جداً عشان تحول الذهب 21 لعيار 24 وتعرف قيمة الذهب اللي معاك هل تجيب فيه ذكاء ام لا فاحنا نقول احنا قلنا ان عيار 21 كم جرام 97 لو تفتكروا احنا قلنا عيار 18 كم عيار 18 113 جرام عيار 21 قلنا 97 جرام عيار 24 85 جرام طب انا معايا ذهب دلوقتي مثلا 100 جرام 21 هل يجب على 100 جرام كلهم؟ طبعا معروف ان العيار 21 يا أخوانا ليس كله ذهب خالص مش كله ذهب خالص داخل فيه موض أخرى طب أنا عاوز أحول دلوقتي العيار 24 أعمل إيه؟ هجيب الوزن اللي عندي 100 جرام مثلا في العيار عيار 21 100 في 21 على 24 على 24 تخرج قيمة اللي إيه؟ هيخرج قيمة بقية يبقى أنا معايا كم دلوقتي ذهب خالص واخد بالك هيطلع كم جرام تقريبا هيطلع 90 جرام يبقى أنا دلوقتي معايا كم جرام ذهب خالص دلوقتي مثلا 90 جرام مثلا احسبوها كده شوفها تطلع كم سرعا كده مثلا 100 جرام في عيار 21 24 هيطلع مثلا هو كم 90 جرام تقريبا فإن أنا معايا ذهب خالص كم دلوقتي مش 100 جرام بقى هيبقى كم أنا حولته الـ 24 يعني عيار ايه؟ 24 ذهب خالص 7 وإيه 87 دنابليت في الحساب كمان يا نهرب يا نهرب 7.5 أنا جبت 90% ماشي مش مشكلة 87.5 و... يبقى دلوقتي عدى 21% إن ولا لا ولا ما عداش لا ما عداش 21% ولكن أنا بحسبها على الزهب الخالص الزهب الخالص 85% الزهب الخالص اللي معه دلوقتي بعد الحسابات 87.5% يبقى أنا هلزمني أن أنا أخر جزكة ولا لا هلزمني أخر جزكة طب أنا معي 85 جرام عيار واحد وعشرين. لما جا حولوا الذهب خالص هيقل عن قيمة الذهب الخالص هيقل عن عيار 24 صح ولا غلط؟ في الحالة دي لا يلزمني الزكاة ولكن اين اخرجت هيمن ببل إيه؟ فق فقط يعني ببل استحباب فقط وليس الوجوب وليس الإلزام. والله اعلم المسألة في الثانية في قدر الواجب قدر الواجب في الإبل يعني مقدار الزكاة الواجبة مقدار الزكاة الواجبة في الإبل في الخمس من الابل شاه جذعة جذع من الغنم لما تم لها ما تم له سنة ودخل في ثانية يبان عند خمس جمال أطلع عليهم إيه شاه عندها سنة انتهت السنة الأولى ودخل في السنة الثانية من الضأني أو ثنية من المعني السنية اللي يلي لها سنتان ودخلة في التلته لها سنتين ودخلة في التلته وفي العشر شاتين في العشر إيه عشر إبل في العشر إبل تخرج إيه شاتين وفي الخمسة عشرة ثلاث شيا خمس عشرة ثلاث شيا يعني كل خمسة شه وفي العشرين أربع شيا وفي خمسة وعشرين إلى وثلاثين بنت مخاض من الإبل، وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية. هنا دلوقتي أعمل لي دلوقتي لغاية خمسة وعشرين بطلع أربع شيا، ماشي كده؟ خمسة وعشرين لي وثلاثين بطلع إيه؟ بنت مخاض من الإبل، ولاست من إيه؟ من الشيا. وهي ما تم لها سنة ودخلت في الثانية وسميت بذلك لأن الغالبة أن أمها قد حملت فهي ماخذ أي حامل فإن لم يجدها أجزاءه ابن لبون ذكر ابن لبون من الإبل ذكر وهو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة واغد الملك معي ولا ماشي وسمي بذلك لأن أمه وضعت الحمل الثاني في الغالب فهي ذات لبن ثم ابن لبون ليه لأن أمه ذات لبن أمه ذات لبن بسبب إيه حمل آخر وفي 36 إلى 45 بنت لبون بنت لبون اللي هي لها سنتان طبعا عشان أنت تحفظ القصة دي تعملها في جدول الأفضل تعملها في جدول الأفضل وفي 46 إلى 60 حقه حقه ما تم لها ثلاث سنين يعني حق رئي ناقة ماشي ما تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة وسميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل استحقت أنها تحمل وقيل لأنها استحقت الركوب والتحميل يعني تستطيع أنها تحمل المتاع وفي احدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة وهي ما تم لها أربع سنين ودخلت في الخامسة وسميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها أي أسقطته وفي 76 إلى 90 بنت لبون حكتين من, فين؟ من 76 إلى 90 تطلع بنت لبون واضح؟ وفي 91 إلى 120 حقتان فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقه وذلك لحديث أنس في كتاب الصدقة وفيه في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاه فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاط أنثى الحديث طبعا أعمل جدول عندكم في جدول عندكم وعمل العدد من إلى من إلى والمقدار الواجب فيقول من 5 إلى 9 5 إبل إلى 9 يبقى, يبقى شاه من 10 إلى 14 شاهتان صح, صح. طب لو دخله في 15 يبقى ثلاث شياه يعني لو 15 يبقوا ثلاث شياه من 15 إلى 19 ثلاث شياه لو 20 هتبقى أربع شياه من 20 إلى 24 و أربع من 25 إلى 35 بل يبقى من أول إيه بقى بيطلع بقى أنت نوع من أنواع الإبل من أول 25 وانت طالع من 25 إلى 35 بنته مخاط من 36 إلى 45 بنت لبون طبعاً بنت لبون أكبر من بنت ها؟ من 46 إلى 60 حقه اللي عندها كم سنة؟ أربعة ودخلت في الخمسة ولا تلاتة ودخلت في أربعة؟ تلاتة ودخلت في أربعة احفظوا بس خلي بالكم أن الحاجات دي باليد فيها جداً مثل السن وشوف كل سنة هتسأل في الضقن مثلا في الوضحية المعز كم سنة والضقن كم سنة كل سنة هتسأل في السؤال ده ورمزلك بنسى الأعمار طبعا الضقن كم 6 أشهر والمعز سنة والمعز سنة صح ولا مغلطان ايو خلوك صحين معاي من 61 ل75 جذعة اللي هي عدت سن دخلت 5 ومن ستة وسبعين إلى التسعين بنت لبون ومن واحد تسعين لمئة وعشرين حقتان فما زاد عن مئة وعشرين في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقا طب الاثنين اطلعوا اطلع عن الاربعين بنت لبون وأم زود عشرة يبقى حقا ها اعمل ايه احسب الأربعين ولا لخمسين دي او دي حد زود حد يزود يعني أنتو هنطلع على الاثنين عند الاربعين هنطلع و... يعني عند عندي خمسين هطلع على الاربعين والخمسين على الخمسين بس POW! وعند اربعين والاربعين بس هو ده معنى الكلام يعني بلغت عربعين ماشي كده هطلع هطلع ايه بنت لبون لما لو كان عندي خمسين مش هطلع على الاربعين حاجة او الخمسين حاجة هطلع على الخمسين حقه واضح ده بالنسبة للإبل من اول خمس إبل خمس جمال يعني أبدأ أطلع زكاة الإيه زكاة بهيمة الأعناق أما قدر الواجب في البقر فيجب فيه ثلاثين بقرة إلى تسعة وثلاثين تبيع تبيع وهو ما تم له سنة وسمي بذلك لأنه يتبع أمه طبعا التبيع من إيه من البقر نصوم فيها وفي أربعين إلى تسعة وخمسين مسنة وهي ما تم لها سنتان وسميت بذلك لأنها طلعت لها أسنان طبعا حاجات دي أكيد الأهل الريف يعرفوه عن نحن يعرف يميز يميز الأشياء دي لك كسرت سنة كسرت سنتين مش كده أنا أسمع نزل تقول كده وفي ستين إلى تسع وستين تبيعان من ستين لتسعة وستين تبيعان التبيع اللي هو ما تم له إيه ما تم له سنة ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة وهكذا مهما بلغت وذلك الحديث معاذ رضي الله عنه وفيه فأمرني أن آخذ من في من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة الجدول برضو نفس الكلام من تلاتين لتسعة وتلاتين تبيع تبيع اللي هو عنده سنة من أربعين لتسعة وخمسين مسنة لها سنتين من ستين لتسعة وستين تبيعان يعني اثنين كل واحد عنده سنة من سبعين لتسعة وسبعين تبيع ومسنة مع بعض الاثنين مع بعض فما زاد ففي كل ثلاثين تبيح وفي كل أربعين مسنا أما قدر الواجب في الغنم واجب فيه أربعين من الغنم إلى مائة وعشرين شاه وفي مائة وإحدى وعشرين إلى 200 يبقى النصاب بتاع الغنم بيبدأ من عند أربعين شاه من أربعين شاه لمائة وعشرين بخرج شاه وفي مائة وإحدى وعشرين إلى 200 وفي مئتين واحدة إلى 300 ثلاث ثلاث شه ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار فيكون في كل مئة شاه مهما بلغت عنده خمسمائة شه يبغى يطلع على كل على كل مئة شه طب لو عنده أربعين بطلع شه عند أقل من الأربعين لو تسعة وثلاثين لا تلزمني الزكاة لا تلزمني الزكاة هو يعني هياتك الكلام دلوقتي أنها تكون شه يعني معتدلة شه معتدلة السن لم يصرت السن هنا بخلاف البقر والإبل بس هي تكون معتدلة كمسايات إن شاء الله في صفاتها وذلك لما جاء في حديث أنس في كتاب الصدق فيه وفي صدقة الغنم من في سائمتها إذا كانت, إذا كانت إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شه فإذا زادت على مائة وعشرين إلى مئتين شيطان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاث ففيها فيها ثلاث ف فيها ثلاث فإذا زادت على ثلاث ففي في كل مئة شه أو قال بقى من أربعين لمائة وعشرين شه من مائة وحد وعشرين لمئتين شاتين من مئتين واحد لثلث ثلاث شه وعلى كل ما بقي إيه؟ كل مئة تخرج شه نعم الخمس مئة خمس شه ما كل مية تطلع لهم شاه لا ما خلاص ما هو دلوقتي الكان نصاب اصل انت لو, لو عملت النصاب الاول بان شاء الله هتاخد كل غنمه يعني انت لو قلت من 40 ل 120 شاه هتطلع على ال 40 ولا على 120 لا ما هنا بقى ما احنا هو الفصل في القضية إن أنا دلوقتي لو عندي مية عشرين هطلع لهم ال لو عندي من مية وعشرين لغاية هيبقى فيهم شتين في المرحلة دي كلها من مية واحد وعشرين لغاية الميتين بلغوا مية وخمسين طلع شتين ها وهكذا هم الخمس فيهم خمسة والعشرين ما عليهمش لأنهم لم يكملوا النصاب الأول ماشي كده لو خمسمية واربعين خم... ست خمس على خمسة على كل مية شاه وعلى الربعين هيطلع عليها شاه المسألة الثالثة في صفة الواجب يقول وازن الإسلام بتشريعه العادل بين المصالح للفقراء والأغنياء فندب إلى أخذ الفقير حقوقه كاملة غير منقوصة وندب إلى مراعاة حقوق الأغنياء في أموالهم ولذلك حدد الواجب في الزكاة بأن يكون من وسط المال لا من خياره ولا من شراره فيجب على استمراعاة السن الواجبة إذ لا يجزئ أقل منها أقل منها لأنه إضرار بالفقراء ولا يأخذ أعلى منها لأنه إجحاف بالأغنياء فلا يأخذ المريضة والمعيبة والكبيرة الهرمة لأنها لا تنفع الفقير ما خدش بقى حاجة فيها يعني عوج بحيث الفقير مش يستفيد بيها لابد أن الفقير يستفيد بهذه الذكاء يستفيد منها وبالمقابل لا يأخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ولا الربا وهي التي تربي ولدها ما يخدش سمينة ولا معها ولدها لأن انت كده لا يجوز الفصل بين الأم والإيه والولد سواء كان في بهمة الإنعام أو كان حتى في لا لتأخذ الأم دون الولد أو الولد دون الأم لتفصل بينهما ولا الماخذ وهي الحامل ولا الفحل المعد للضراب ولا حرزات المال وهي خيارها التي تحرزها العين لأنها من كرائم الأموال وأخذها إضرار بالغني لقوله صلى الله عليه وسلم وإياك وكرائم أموالهم يبقى أنا دلوقتي أخوانا أخذ الحاجة الإيه؟ الوسط أخذ الحاجة الوسط لا أخذ الشيء اللي فيه عيوب بحيث أنها تضر بالفقير أو أخذ الشيء اللي حسن وأن من الممكن يستفيد منه صاحب هذا المال حتى لا أضر بصاحب هذا المال طبعا الرأس المالية ولا الاشتراكية اللي بتقول نأخذ من الأغنياء بالقوى الجبرية ونعطيه للفقراء الاشتراكية فكلنا نأخذ من إيه من الغني من الغني بالقوة الجبرية ونعطيه لمن والرأس المالية بتقول إيه إن الفقير المفروض يكون خدم عند الغنة العمر المفروض ما يستفيدش الغني يستفيد هو الذي يستفيد بالأموال والفقير تمنطه العمر خادم لهذا الغني ولما روى عن عمر أنه قال لعمله سفيان كل قومك إن ندع لكم الربى والماخذ وذات اللحم وفحل الغنم ونأخذ الجذع والثني وذلك وسط بيننا وبينكم في المال يبقى لما أأخذ وأجبي أجبي هذه الزكوات لابد أن يكون عندي اعتدال لأن لا أترك لا أأخذ المريضة الهزيلة لأنها تضر بالفقير ولا يستفاد منها الفقير ولا أأخذ السمينة أو الحامل أو ما شبه ذلك حتى لا أضر بالغني. ودي طبعا من محاسن هذه الشريعة المباركة أن الشريعة تتشوف إلى العدل الشريعة تتشوف إلى العدل والإنصاف بين الناس المسألة الرابعة في الخلطة في بهيمة الأنعام وهي على نوعين النوع الأول خلطة أعيان وهي أن يكون المال مشترك مشتركا بين اثنين في الملك مشاعا بينهما لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، يعني يا أخوانا الكلام ده، أنا دفعت مال وأنت دفعت مال واشترينا بهيمة الأغنام. إحنا دلوقتي مش عارفين مين، يعني إحنا مثلاً عندنا 40 مثلاً من الغنم، إحنا دفعت مال وأنت دفعت مال، ال40 دول مقسمين على نحنا الاثنين بالمشاع ولا كل واحد عارف الأثنين بتوعه؟ ده مشاع لا نعرف الأثنين بتوعي ولا عارف الأثنين بتوعه، فده خلطة في إيه؟ في بهيمة الأغنام. لو كانت مشاعن لو كانت مشاعن هنا وعاوز أقول بقى لم يتميز نصيب كل أو أحدهم عن الآخر وتكون خلطة الأعيان بالإرث وتكون بالشراء بمعنى نحنا ممكن نكون ورثنا هذا المال اللي هي بهيمة الأغنام ولكن ما قسمنا القسمة بعد فهل تلزم زكاة بهيمة الأغنام في هذه اللي هي المختلطة فيما بيننا على المشاع ولا لا تجب فيها الزكاة؟ تجب فيها الذكاء، تجب فيها الذكاء. النوع الثاني خلطة أوصاف وهي أن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا ويجمع بينهما الجوار فقط يعني أنا عارف, أنا عارف حستتي وهو عارف حستته وأنا عارف الغنم الخاصة بي وهو عارف الغنم الخاصة به وكلهم بيرعوا مع بعض يعني كلهم مختلطين إيه؟ مع بعض لا يتفرقون. فهنا في الأول على المشاع تلزم الزكاة فيها ولا لا تلزم وكذلك في الحالة الثانية تلزم فيها الزكاة مع أن كل واحد فينا مالوش غير مثلا عشرين شاه أنا بمفردي لا تلزمني الذكاء، ولكن نظرا لأنها مجموعة إلى غيرها وترعى معها أغلب الحول في الحالة دي يلزم الزكاة وهذه الذكاء تلزمنا نحن الاثنين معا بحسن نحن نخرج الذكاء من هذه الأربعين جميعها وهي بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان مجموع المالين نصابا يعني بلغ النصاب وأن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة يعني أنا وأنت شركاء, شركاء نكون إحنا دتين أهل وجوب الزكاة ممكن الممكن يكون في شريك كافر فالكافر ليس من أهل وجوب الزكاة فهو معه 20 وأنا معه 20 هل نضم مع أنهم الاثنين مضمومين دلوقتي الاثنين مضمومين هل أنا أقول دلوقتي شركتي مع شركته وأخرج زكاة بهمة الأنعام لي وله؟ ولا هنا تسقط الزكاة تسقط لأن لابد أن يكون الاثنين أهلا لوجوب الزكاة مع أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولكنه إذا فعل فروع الشريعة لا تقبل منه لكفره إلا إذا أسلم واضح وهو محاسب عليها يوم القيامة بقوله تبارك وتعالى إن في جناتنا سئلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بلاءً فلو كان أحدهما كافرا لا تصح الخلطة ولا تؤثر وأن يشترك المالان المختلطان في المراح يعني لازم يكونوا إيه زي ما قلت يكونوا مجموعين مع بعض وروحوا يجو مع بعض جرعوا أكثر الحول وهو المبيت والمأوى ويشترك في المسرح فيصرحنا جميعا وارجعنا جميعا والمحلب والمرعى والفحل فيكون فحل الضرب واحدا مشتركاً, مشتركا لهما جميعا واضح الشروط ديت يبقى لابد ان يكون ايه مختلطين دول لو جمعنا الاثنين مع بعض يبلغوا النصاب وان يكون الخليطان من اهل ايه وجوب الزكاة شريطة ايه ان كل اشياء المخلوطة ديت بتروح وتأتي مع بعض تبيت مع بعض طرعة مع بعض فإذا توفرت هذه الشروط يلزم زكاة بهيمة, زكاة بهيمة الأنعام فإذا توفرت هذه الشروط أصبح المالان كالمال الواحد بتأثير الخلطة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة يعني أنا عندي مال وأنا سأفرق خشية لإيه أن أنا أخرج زكاة مالي يعني بعض الناس يأتي بذهب مثلا لزوجاتها ويخلي مثلا 80 جرام مشي وام جاب لبنته ذهب ها مثلا خليه مثلا أربعين جرام مثلا لك أنا جاب لبنتي حاجة والزكتي إيه زوجت حاجة تانية خشية إيه خش الصدقة ده نقول له ده يتعامل بنقيض قصده نقوله التجمع الإيه الذهبين مع بعض تجمع ذهب الأم مع ذهب البنت وتدفع زكاة الإيه ذكات المال طب لو جابها بغير هذه النية جاب لدي ذهب ودي ذهب خلاص لا يلزمه لا سيما هذه المرأة وهذه للبنت احنا كلمنا على الجمع في زكاة الذهب. هل يجمع بينه العيارة 18 21 و 24 يجمع كلمنا فيها احنا كلمنا بس في النصاب. يعني لو, لو امرأة لو امرأة عندها مثلا عيار 18 مثلا عندها 100 جرام 18 ده في حد ذاته لا يلزمه الزكاة لا يلزمها الزكاة عندها كمان 80 جرام 21 8 جرام لا يلزمه الزكاة وعندها مثلا 50 جرام حيار 24 كل واحد على حده لا يلزمه الزكاة صح؟ طب كيف تخرج الزكاة زي المرأة هل تسقط عنها الزكاة ولا نجمع بين هذه المتفرقات الثلاث هنجمع بينها لأنها من جنس واحد وهو الذهب طب بس كلها مش 24 هنقوم محولين محولين 18 وال21 إلى 24 بالطريقة التي قلناها كم جرام مثلاً 13 18 100 هيبقى 100 في 18 على 24 يساوي الناتج كذا الناتج اللي طلع ده هيكون عيار 24 اللي هو الذهب الخالص ونفس القصة تماماً 80 مثلاً جرام 21 في 21 على 24 والناتج اللي يطلع هيبقى كده تحول لذهب ايه خالص أجمع هذا مع ذاك مع ال جرام مثلاً من الذهب عيار 24 والمجموع الكلي اخرج عليه زكاة المال 2.5% اللي هي ربع العشر او 250 على على ال1000 واضح بخلط بهيمه الانعام بقى هنا لو بهيمه الانعام لو اتنين مع بعض ولكن مش خلطين يعني عندي عشرين شاة وانت عندك عشرين شاة بس مفيش خلطة بينهما يعني مفيش رواح ولا مبيت ولا مسرح ولا رعي في اكثر الحول يبقى كده ما بنضمش الاثنين مع بعض طب لو كانوا مضمومين مع بعض وكل شيء بيعملوه مع بعض ده في الحاله ديت ايه يجمع بين يجمع بينهما وتخرج زكاة بهيمة الأعناق. يقول وما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بينهما باستوية. فالخلطات تؤثر في إيجاب الزكاة وفي إسقاطها وذلك في بهمة الأعام خاصة دون غيرها. بهيمة الأعام فقط ماشي كده؟ طب أنت بتقول لسه الذهب دلوقتي الذهب إيه جنس واحد الذهب جنس واحد مش مختلف واضح؟ وعند شخص واحد مش عند شخصين إنما الخلطة هنا بتكون عند شخصين مختلفين ولكن الشروط اللي احنا قلناها لابد أن تنطبق عليهما فلو فقدنا شرطا واحدا لا تلزمه ليه الزكاة ومثال الجمع بين المتفرق يقول أشخاص ثلاثة كل واحد منهم يملك أربعين من الغنم أربعين من إيه كل واحد منهم فجميعها مئة مئة مائة وعشرون فلو اعتبرنا كل واحد لوحده لوجب عليهم ثلاث شيئا صح من عند اربعين وانت اربعين وغيرك اربعين هي طالما بلغت النصاب يبقى يلزمني انها طلع شاه وانت يلزمك طلع شاه وهو يلزم ان يخرج شاه لكن اذا جمعنا الغنم كلها اه لو احنا بقى تلاتة خلطاء تلاتة شركاء والغنم كله في صعيد واحد في مكان واحد يرعى كله في مكان واحد المرواح والمجيء مع بعض المبيت مع بعض كل شيء مع بعضه يبقى في الحالة دية هنخرج عن كل 40 ولا هنخرج عن 120 شا واحدة فقط هنخرج عن ماشي شاتين هنخرج عن 120 شاتين تمام كده فاحنا دلوقتي لو جمعنا بينهم ها هنخرج شاتين لو سبنا كل واحد على حدة يبقى كل واحد يخرج شا يبقى من بعد كده اللي عنده 40 يضم الغيره عشان ايه يبقى دا عمل كده لا، لو هو ضم الأربعين بتعو إلى الأربعين بتوعه غيره عشان يهرب من الزكاة، دولوا تعامل بنقيضي قصدك، تعامل بنقيضي قصدك. هو مثال التفريق بين مجتمع، شخص عنده أربعون شه، فإذا علم بمجيء العامل فرق بينها، فجعل عشرين منها في مكان وعشرين في مكان آخر، فإن لا تأخذ عليها زكاة لعدم بلوغها النصاب متفريقة. بس هنا لو تعمد ذلك برضه نقول له تعامل بنقود قصدك. طب لو العامل ما يعرفش إنه هو ليه إلا العشرين دول فقط العامل العامل عليه شيء ليس عليه شيئا ولكن الاسم يحمله من يحمله صاحبه زي بالضبط كده في حاجات كده بتيجي بتحصل من بعض الناس يتفنن حتى يعني يهرب من مثل هذه الأمور يعني بعض الناس مثلا يسأل عن النصاب الزهب يقول النصاب الزهب كذا يوم يقول لي طيب أنا ممكن أبيع منه عشر جرام يحسن ويقل على أو عن النصاب يحسن أن أخرج عنه بعد ذلك طبعوز إيه؟ ما يتطوأش كل سنة في الزكاة فده أقول له لا أنت تعامل بنقيضي قصدك أما لو جات بغير قصد بمعنى أنه هو نضرب مثل آخر لو أنا دلوقتي حل حقول دلوقتي أننا المفروض ندفع زكاتي هذا الشهر قبل أن أدخل الشهر على يوم أو يومين عملت خدعة كده ورحت واخد بعض المال رايح شاري بيه أي شيء بعض المال الذي بلغه النصاب ورحت اشتريت بيه أي شيء من باب أنه من أنه في الحالة دي أقول له لا تدفع الذكاء طب ما هو يقول لك محلش الحول الهجري كاملا على النصاب أو على هذا المال اللي هو الذي لم يبلغ النصاب أقول له لا أنت السبب في أنه المال ينقص قبل حلول, الإيه؟ حلول الحول فلذلك تعامل بنقيد قصدك وتدفع زكاة هذا المال كل طيب واحد فاضل على إخراج زكاة المال شهر هذا الرجل رأى شيئا أعجبه فأراد أن يشتريه فأخذ من هذا المال الذي بقي عليه شهر ليخرج زكاته. هل هذا تعمد أن ينقص المال حتى يتهرب من دفع الزكاة لم يتعمد ذلك ولذلك نقول له ليس عليك ذكاء إذا كان المال الذي في يديك لم يبلغ, لم يبلغ النصاب فهي النية هنا لها دخل في هذه الأعمال لأن النية عمل ولا لا عمل النية عمل إذا هم, إذا هم العبد بحسنة ولم يعملها فله بها حسنة وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتب له حسنة إلا بقى أنه يكون امتنع عن السيئة بسبب خارج لو في سبب خارج لخلامتان عن السيئة تكتب عليه الايه السيئة كأنما فعلها تماما والله أعلم في أي اشكال هيخرج شاه طالما هو معاربين بلغ النصاب وحول الحول حول الهجري يلزمه أن يخرج شاه سيخرج شهة عن السنة دي. سنة الجامعة يمكن أن يكون عن تسعة وثلاثين صح؟ مش هلزمه ولذلك بعض الناس يفهم خطأا أن, أن الزكاة تنقص المال ولكن أنا أقول مال ما محطوط عن ملد الزكاة المال سينقص ترد عليه تقول له ايه؟ ما نقص مال لا سياما دي صدقه واجدة عليك فالمال عمره ما ينقص طالما أنه الله توركت عليك اه ما إحنا قلنا مطالب بها ومحاسب عليها في الآخرة أما إن فعلها في الدنيا لا تجزئه ولا يستفيد منها ولا يأخذ عليها أجراء ليس معنى أنه مخاطب بفروع الشريعة إننا أقول له تعالى أنت كافر عشان تركت الصلاة هو ليس بعد الكفر ذنب هو كفر أصلا وكافر بالله العظيم أصلا الباب الخامس في زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر وفيه مساك وسميت بذلك لأنها تجب بالفطر من رمضان ولا تعلق لها بالمال وإنما هي متعلقة بالذمة فهي زكاة عن النفس والبدن دي مش زكاة مال ولا زكاة عروض التجارة ما شابه ذلك دي شيء متعلق بالإيه بالبدن بتكون طهرة بالصائم من الرفس والفسوق وما وقع له من أوزار في صيامه وكانها تطهره تطهره بعد الصيام شوف انت بتخرج من واجب لواجب وسبحان الله الزكاة تطهر لي المرء من الوقوع في الذنوب والمعاصي التي وقعت منه في رمضان او التقصير الذي وقع فيه في رمضان فنسألون يبلغنا رمضان تخيل كده ان كل عبادة من العبادات يعقوبها عبادة اخرى الصلاة يعقوبها الاستغفار، مع انك كنت في طاعة انت الان كنت فين في طاعة وكنت طاعة الله تبارك وتعالى. فكيف تستغفروا بعد طاعة لأن العبد مأمور أن يأتي بالعبادة على أكمل وجهها فيدخل في الصلاة فمن الممكن أن يحدث له تقصير يحدث له تقصير في الصلاة فهذا التقصير ما الذي يجبره أو هذا النقص الذي وقع منه في الصلاة ما الذي يجبره الاستغفار وفي الحج ثم أفيده من حيث أفض الناس واستغفروا الله العجيب الآية دي بعد إيه مش ده بعد الوقوف عرفه والمفروض اللي معرفة ديوم ايه كل ابتهال ودعاء وذكر الله تورك وتعالى والناس كلها تبكي كلها تضرع للصفة وتعالى ورام ذلك أنت لم تأتي بالعبادة على أكمل وجه فلذلك أنت مطالب بأن بأن تجبر هذا النقص الذي وقع منك في العبادة بالاستغفار بعده كذلك رمضان في نقص حدث في تقصير فيجبره زكاة الفطر من رمضان ولذلك سمعنا سلم زكاة الفطر من من رمضان تكون طهرة للصائم من الرفف وما شابه ذلك المسألة الأولى في حكمها ودليل ذلك زكاة الفطر واجبة على كل مسلم لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر شوف على مين العبد طب العبد دلوقتي في ملك سيدة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بصدقة الفطر وتكون على من على سيدة والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين يعني كل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله يلزمه صدقة الفطر طبعا الشروط التي تأتي شروطها وعلى من تجب تجب زكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير وذكر وأنثى وحر وعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح ولا ماذا بالمحمد يقول الجنين في بطن أمه إذا نفخ فيه الروح يستحب له أن يخرج زكاة الفطر والجمهور على خلاف ذلك هو يستحب فقط يعني ليس مواجب يعني لا يلزمك. لا يلزمك إن فعلت لا لا لا شيء عليك وإن لم تفعل فلا اسم عليك وهو ما صار له أربعة أشهر، فقد كان السلف يخرجونها يخرجونها عنه كما ثبت عن عثمان وغيره رضي الله عنه، ويجب أن يخرجها عن نفسه، بخروجها عن نفسه، ومن تاني، وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو قريب، قريب من الدرجة الأولى طبعا وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب على سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ولا تجب إلى على إلا على من فاضل عن قوته وقوة من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة. يبقى دلوقتي يا أخو النا اللي ذكرنا خروجها ذكرت الفطر لابد أنها تكون فاضلة عن قوتي وقوة من أعول. يعني أنت دلوقتي لو يوم يوم عيد الفطر الليلة عيد الفطر أزت ليلة عيد الفطر. قالوا أن العيد غدا. فأنت أتيت لتخرج زكاة فطرك فلم تجد إلا ما تقتات به أنت وأهل بيتك في أول يوم العيد ففي الحالة دي تسقط عنك زكاة الفطر تسقط عنك زكاة الفطر لأن الأصل ابدأ بمن, بمن تعول وابدأ بمن تقوت فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين الإسلام فلا تجب على الكافر ووجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته. ولذلك في بعض الناس بيجي يتعنت قوي من الممكن يستدين عشان يخرج زكاة الفطر أن أقول له أنت حالة من حالتين أنت بتستدين لأن في مال جاي لك بعد كده وتصد لا بأس بذلك يستدين ويلزمك زكاة الفطر لأن عندك قوتك وقوت أولادك في ليلة العيد ويزيد أما إن كنت بتستدين وأنت تعلم تمام العلم أنه ليس لك مال تستدين من أجل إخراج زكاة الفطر يقول لك لا تستدين ولا تخرج زكاة الفطر فإنها تسقط تسقط عنك تسقط عنك طب هل ممكن واحد يخرج زكاة الفطر ويستحق زكاة الفطر إيه رأيكم يعني واحد جاي يقول لك دقاتي أنا رجل فقير ولكن عندي زكاة الفطر وسأخرجها بس أنا بخرجها أنا عندي ما يكفيني يوم العيد وليلته أنا وأولادي هاخرج زكاة الفطر لان زائد عن اليوم ده هل لو قبل لي ناس زكاة الفطر بتاعتهم لي انا اخدها ولا لا ايه رايكم ياخدها قولا واحدا اتفاق اتفاق ولا ما هو سكوت القرار يا اما تقروا يا اما تقولوا لا ها هو الاصل يا اخوانا ان هو ياخدها الاصل انا اكفل فقير لمدة عام تنفق الصداقات والذكوات وما شابه ذلك للفقير حتى يستفيد منها لمدة عام كما سات إن شاء الله وأنا شايف أنه فيه يعني هذا مما تتشوف أيضا إليه الشريعة أنه تغني الفقير لمدة عام فلا تجعله يتكفى في الناس لأن في بعض الناس يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف فلو تركته كده ويتكفى في الناس لحم واجهه سيسقط كل شوية يأتيك ويمد يديه انت الأصل أنت تكفي المسلم ولذلك احنا بنقول المعاني الإيمانية للأس نزعت للأسف الشديد للأسف في حكمة وجوبها من الحكم في وجوب زكاة الفطر ما يلي تطهير الصائم من عسى أن يكون قد وقع وقع في صيامه من اللغو والرفض ثانيا إغناء الفقراء والمساكين عن السؤال في يوم العيد وإدخال الصور عليهم ليكون العيد يوم فرح وسرور للجميع وذلك الحديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أيضا فيها إظهار شكر نعمة الله على العبد بإتمام صيامه شهر رمضان وقيامه وفعل ما يتأثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. المسألة الرابعة مقدار الواجب ومما يخرج الواجب في زكاة الفطر صاع من غالب بقوت أهل البلد يبقى ذلك الآن زكاة الفطر المعركة التي تحدث كل عام زكاة الفطر تخرج عينية طعام حبوب ولا تخرج مالا طبعا دي معركة يعني من زمان معركة كلامية بين الفقهاء من زمان طبعا رأي الجمهور سلفا وخلفا اللي هنقوله إنها صاع من غالب قوت أهل البلد من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقد، دول الجبن المجفف او أو أرز أو ذرة أو غير ذلك لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم ويجوز أن تعطى الجماعة أن تعطي ويجوز أن تعطي الجماعة زكاة في لشخص واحد. احنا ممكن نكون مثلا عشرين واحد في المسجد مثلاً واحد فينا فقير يجوز ان احنا كلنا ندي زكاتنا بحيث ان احنا نكفي لمدة عام مقبل. وأن يعطي الواحد زكاته للجماعة ممكن واحد يجد فقراء ثلاثة ففي الحالة دي عاوز يرضي هذا ويرضي ذاك ويدخل الصور على هذا ويدخل الصور على ذاك كجزء وفرق زكاته على الكل ولا يجزئ اخراج قيمة الطعام هنا بقى الكلام لا يجزئ وده قول الجمهور اللي يخرج مال اللي يخرج زكاة الفطر مالا هذا هيعتبرها صدقة من الصدقات وده كلام العلماء كلام جمهور العلماء يلزمها أن يخرجها طعاما لأن الله عز وجل أعلم بمصلحة الفقير من الفقير نفسه وإلا لو كان الأمر جائزا لما فرق الله تبارك وتعالى بين زكاة الفطري وبين زكاة بهمة الأنعام وبين زكاة العروض التجارة وبين زكاة المال لم يفرق الله تبارك وتعالى بينهما لو كان الأمر إيه على الإطلاق وجوز ومباح أو جائز فطالما أن الله تبارك وتعالى فرق بين كل هذه الأموال فلا يجوز أن نتعدى هذا الحكم إلى غيره ونقول أن مصلحة الفقير في رأاه الله تبارك وتعالى وفيما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تأتي أنت وتقول الآن أن مصلحة الفقير المال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين لا تقل أن قل الإمام فلان والإمام فلان دور رجال والرجال ليسوا بمعصومين العصمة ماتت بموت النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم ثم أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وعمل الصحابة رضي الله عمل الصحابة رضي الله عنهم استقر على ذلك أن تخرج ذات الفترة رمضانية من طعام، صاعاً من طعام، ولا غر أنك إن الأظهر ومشيخة الأظهر بتوصي الفتوى بأن تخرج يخرج المال لإن مصلحة الفقير، قلنا أن الله تبارك وتعالى أدرى وأعلم بمصلحة الفقير من نفسه ومن مشيخة الأزهر ومن كل الدنيا والدين. لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه مخالف لعمل الصحابة فقد كانوا يخرجونها صاعا من طعام ولا لأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين وهو الطعام فلا يجزي إخراجها من غير الجنس المعين والذي يأتي بالدليل إخواننا والذي يأتي بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلنا الحديث الصحيح التي ذكرناها الآن بدليل صحيح من الكتاب السنة فنعمل به ونأخذ به على عين الراس أما إن أتى بمفهوم بعقله أو بكلام يخالف صريحة هذه النصوص نقول له لا يلزمنا قولك قولك لك ولا تلزم به غيرك المسألة الخامسة في وقت وجوبها وإخراجها تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد يعني أنا سمعت من إن العيد بكرة هنا بيلزمني ان انا اخرج زكاة, الإيه؟ زكاة الفطر لانه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان ولاخراجها وقتان في وقت فضيلة وقت إيه؟ جواز وقت فضيلة واداء وقت جواز وقت الفضيلة امتى يا اخوانا فاما وقت الفضيلة فهو من طلوع فجر يوم العيد الى قبيل اداء صلاة العيد ده افضل وقت لها امتى من بعد صد فجر يوم العيد طب الدنيا هدئ بيك ومن الممكن لا تستطيع ان تخرج زكاة الفطر في هذا الوقت إبقى أنت عندك من ساعة ما بتعلم ان غدا العيد يلزمك ان أنت تخرج زكاة الفطر خشية أن تنسى أن تخرجها لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة وأما وقت الجواز إمتى يجوز ان أنا أخرج زكاة الفطر فهو قبل العيد بيوم أو يومين نفعل ابن عمر وغيره من الصحابة لذلك يعني ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو أو يومين. أكثر من ذلك ليس من السنة وليس من الهد لو قرأت دقاء في الفقه الفقه المذاب الأربعة تجد بقى أن من يتكلم يقول يجوزنا تخرج في أهو رمضان ومن يقول يجوزنا تخرج بعد نصف الأول من رمضان والبعض يقول أنها تخرج في أخرى عشر أيام من رمضان ونحن نقول أن هدي النبي وسلم مقدم على كل هدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ولا كلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد يعني ما ينفعش واحد يتنيها تلكأ ويجي فجأ ان العيد بيصلوه يبقى لا يجوز تأخيرها في هذا الوقت طب لو اخرها فإن اخرها فهي صدقة من الصدقات، صدقة خلاص يبقى هنا ما تسماش ايه صدقة الفطر او تسمى زكاة الفطر ويأثم على هذا التأخير يأثم لذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فمن ادها قبل الصلاة فهي زكاة مقولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات الله <تصفيق> طبعا الوكالة جائزة الوكالة جائزة أنا أؤكد حد إن يوصل زكاة فطري لفلان يجوز طب لو تأخر عن توصيلها مليئة طب لو الوكيل الوكيل دوت يعني لم يتأخر بإرادته بمعنى إن هو أنا هاخد الزكاة منه لي لاني مسافر مش موجود هتدخلوا سك 3 ايه مفيش اسم ولا في اسم مفيش اسم عليه نعم ماذا لو بز أنا ما فوسعه يعني لو كان الله نفس الله و كده خرجت ولا ما خرجت شيء كده خرجت ولذلك وإحنا منقول الذكاء تصل إلى الفقير أو من ينوب عنه من ينوب عن من عن الفقير اللي هو الوكيل ولكن الأول الوكيل إن هو وصلها له قبل قبل صلاة العيد طب إن عجز لأي عذر من العذار خلاص صلا خرجت الفطر خرجت خلاص لا بأس ما إحنا بنعمل كده يعني احنا بنعمل اعلان ان اللي عاوز زكاة الفطرة هات المال بتاعك واحنا نحولها لك الى طعام وقوت اهل البلد واحنا نخرجها لفقراء المساكين لا بأس بذلك لا بأس من الوكالة لا بأس من الوكالة طبعا وفي يا اخوانا في طبعا كلام كتير جدا في اللي احنا كلمنا فيه ولكن عصنديق الوقت بسي الباب السادس في اهل الزكاة وفيه مسائل. اهل مصر من اهل الزكاة ولا <تصفيق> ولا استكلموا في استيازة أهل مصر من أهل الزكاة ولا لا؟ طبعا من أهل الزكاة طبعا اللي هم يدفعوا الزكاة يعني ليستحقوا الزكاة المثالة الأولى من هم أهل الزكاة ودليل ذلك أهل الزكاة هم المستحقون لها يستحق وهم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وإضاح هذه الأصناف كما يأتي الأول الفقراء والفقراء يا إخواننا اللي هو من لم يملك نصف قوت يومه من لم يملك نصف قوت يومه يعني قوت اليوم النهار كان تكلف تشوف بكام ثلاث وجبات في واحد بياكل بمائة جنيه ثلاث وجبات واحد بياكل بخمسين واحد بياكل بتلاتين ما سلم خله تلاتين على أف واحد جاءت رأني نشوف الفقير ده مع كم من الثلاثين مع عشر جنيه ده لم يصل نصف الايه نصف قوت اليوم نصف ايه ثمن قوت اليوم يبقى ذا ايه فقير ويستحق ايه تخرج عليه الزكاة يستحق ان يأخذ من أموال الزكاة الفقراء وهو جمع فقير وهو من ليس لديه ما يسد حاجته وحاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن لا يجد شيئا أو يجد أقل من نصف الكفاية ويعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة ده اللي احنا نسموهم تحت ايه خط الفقر ما عندوش لا ملبس ولا ما ولا ومشرب ونعطيه من الزكوات ما يكفي المدة سنة كاملة ما يكفي المدة سنة كاملة حتى لا يتكفف الناس خلال العام الثاني المساكين وهو جمع مسكين وهو من يجد نصف كفايته أكله sell if it's 30 15 نصف الأ 21 الكفاية معنى ذلك أن الفقير أشد فقرا من المسكين وهذا على الراجح الفقير أشد فقرا من المسكين وهذا على الراجح لأنه حدث خلاف بين المعلماء من أيوم أشد فقرا الفقير أم المسكين فاختلفوا قول الجمهور أن الفقير أقل فقرا من المسكين وأن الله تبارك وتعالى تعالى بدأ به في هذه الآية ومن يجد نصف كفايته أو أكثر من النصف كمان معه مئة ويحتاج إلى مئتين ويعطى من الزكاة أيضا ما يكفي المدة عام طبعا نحن نسخنكم عشان في النهاية تطلعوا على المكتب على طول ها ما مش هنتكلم ببدا كله في الاخر تمشوا تسوين العاملون عليها عامل وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنية لبقى مسألة كثير من الناس يخطأ فيها العاملون عليها أخوانا هو يتفرغ للعمل من أجل الجباية للزكاة ممكن أنا أتفرغ لجباية الزكاة وأعمل عليها وأكون غنيا أكون غنيا طب ما ربنا قالوا العاملين عليها لبقى أنا أستحق من زكاة الأموال لا أستحق أستحق من باب تضع الوقت والمشوار لنا هروح أذهب أجبي بالأموال وأعوده مرة ثانية يبقى أخذ اللي بسمها إيه يجوز ولا أن تدفع من الزكاة يجوز في بعض الناس بقى فتحها البحري هي ديت واحد مثلا بيسأل له إن أنا متبرع إن أنا متبرع المتبرع ده هل يأخذ من زكاة المال يأخذ لا يأخذ لا يأخذ ليه لا يأخذ؟ لأنه متبرع أمل أقول لا أنا هعمل معكم وهقططع وقتي من أجلكم من أجل الجباية وما شابه ذلك لبدل يأخذ من زكاة المال ولو كان غنيا. الغني هياخذ كفايته من إيه؟ أجرة المشورة وما شابه ذلك طب لو كان فخير يجوز أنه يعطى راتبا من زكاة الأموال لأنه تفرغ نزيل قضية وكان من عليها يجوز يجوز ذلك وهو من يبعثه الإمام لجباية الصدقات فيعطيه الإمام ما يكفيه مدة ذهابه وإيابه ولو كان غنية لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل والعاملون هم كل من يعمل في جبايتها وكتابتها وحراستها وتفريقها, وتفريقها على مستحقية كل ذول يسموا إيه؟ عاملين عليها كل ذول يسموا عاملين عليها ولابد أن يأخذ هذا اللقب يكون متفرغ لهذا العمل أو لهذه الشغلة لازم يكون متفاقد لها. طب لو واحد موظف مثلا وبيجي عاوز يعمل عمل آخر بعد الظهر، فألده دخلوني في الإيه؟ في هذا الباب. دا يسمى عامل عليها ولا لا يسمى؟ ليه؟ إيه رأيكم في المسألة دي؟ تفرغ ولا ما يتفرغ؟ من رجح؟ من رجح تفرغ ولا ما تفرغ؟ ننظر الوقت الذي بذل فيه وسعه هل ده وقت كافي للعمل على الذكاء؟ العامل يكون ممن ينطبق عليه العاملين عليها بحسن الله يفرط ولا يقصر ولا لا إن كان هذا وقت يستقطعه ولا يقصر وليهم فيه وهذا وقت مناسب جدا ليجب الزكاة وما شابه ذلك يسمم العاملين عليها ولا لا يسمم العاملين عليها والله وعفو الرابع المؤلفة قلوبهم وهم قوم يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم إما على الإسلام ممكن يكون كافر وديهم من زكاة الأموال بيأتلفوا على مسلم موظف الجماعة الشرعية خدراتنا آه. آه. بيتفرغ لها ولا لا ما هم طول العام بيقوموا بحصد الحاجات دي يعني بيحصر بيأتي له أموال زكوات صدقات ما هو أصلا عامل عليها والله عامل مش بيأخذ راتب الراتب ده ممكن يأخذه من زكاة المال ولكن والأصل مثل زيد الجامعات بتعمل راتب أصل من جهة أخرى فلا يتطلع هو بقى أن يأخذ أجر زائد من زكاة المال لأنه يأخذ راتب على عمله ولكن إن أخرجوا له الراتب من زكاة المال يجوز إما تأليفا لقلوبهم على الإسلام إن كانوا كفارا وتثبيتا لإيمانهم إن كانوا من ضعفاء الإيمان المتهونين في عباداتهم واحد متهاون أنا ممكن أدينه من زكاة المال بحيث هو ينتظم مثلا في الصلاة أنا شابه ذلك طب لو كان لا يصلي بالكلية كان لا يصلي وتألفته مرة واثنين وثلاثة وعطيته زكاة المال واستمر على تركه للصلاة أقول له كفى. ما يكونش بقى إيه بسفة مستمرة أن يأخذ من زكاة غيره أولى غيره أولى لأنني كنت بديله في الأول من بينما أننا أتألفه وأنه يعني يصلح من شأنه ويصلح من عباداته أو لترغيب ذويهم في الإسلام أو طلبا لمعاوناتهم أو كف أذاهم إيه ده؟ يعني أنا ممكن أعطي لشوئات بلطاجية من زكاة المال عشان يا ربنا يكفين شرهم يا عشان ربنا يكفين شرهم إن من الناس من يتقى لفحشه أو لشره كما قال نمسلم فده بلطاجي وأنا مش عارف أعمل معه فأتألفه من باب أن أنا أتألفه من باب أنه هو يكف شر وأذا عن المسلمين عن الإسلام والمسلمين في فعلا كده في أولاد بلطاجية كان بعض الأخ عشان يسيب الاخوة والاخوات في حالهم كان فعلا بيكوف شر عنهم هنا سبحانه الله عايش لي كدا. عايش سفلاء عايش بلطاجة مين؟ لا ليه الأمر طبعا؟ ليه الأمر أنا قلت بعض الاخوة كان بيزبطوا ما قلتش من زكاة المال لا ما اكتقتش بالنفس طبعا لا لا لا, لا. طبعا نصلعنا دلوقتي أنه لو في مكان زي هذا هذا المكان وفي مجلس دارة وفي رئيس مجلس دارة رئيس مجلس دارة المفروض يكون عالم بالأمور الشرعية هو ده اللي يقول لي الديله وغيرتدولوش هو ده هنا ولي هنا هو هذا الرجل طب ينظر هل هو متفرغ لهذا الشأن هل هو بيفزر الكسارة جهدي من أجل التحصيل ولا لا أصفي ناس أنا أسأل في المسألة كتير جدا بمجرد بس إنه يشترك كده في مجلس ضرائب ولا كان عامل عاملين عليها؟ أقول له أز طبعاً عاوز واحد على ثمانية؟ آه آه عاوز استفيد؟ نقول له لا استنى الأول هل أنت أنت دلوقتي تتفرغ لهذا العمل ولا لست متفريغاً؟ هل أنت متبرع من البداية ولا غير متبرع؟ يعني راح أستأنى قريباً بقول لنا متبرع بس أنا لقيت نفسي بقطع مسافات كتيرة جداً بالمئة كيلو مئتين كيلو بالسهارة بتاعتي وأنا عاجز لأنها جبلها بنزين فقال يا جوزنا يا خدراتك أنت كنت متبرع في الأول يبقى تتبرع للنهاية ولكن نفس البشرية خلي بالك لما تجد المال نفس البشرية للأسف شد ممكن تميل إليه ولذلك احنا يعني, يعني كان لنا رأي كده أن اللي يشتغل في الحالات وما شابه ذلك يكون يكون غني يكون مليء حتى لا ينظر إلى أموال الصدقات حتى ننظر ينظر إلى إلا في حالة أن يكون متفرغ فعلاً للعمل عليها وحتى لو كان غنياً يأخذ منها بقدر إيه؟ حاجاتي فقط الحاجة اللي أحنين اللي هي تكاليف الأجرة مثل لمواصلات سيارة أو مشابه ذلك فقط ما يأخذش زيادة بخلاف غيره غيره لو أعنى على مكتب مثلاً وبيعمل ليل نهار في هذه القضية وليس له مال وليس له عمل آخر لا يبدأ يأخذ, يأخذ إيه قدر زائد عنه يجب أن مرتب ما يكفيه وأصرخه في خلال الشهر و إحنا طبعاً الأصل إن كاد زمان إخواننا إذا للعام فلان مثلا فقير يكفي في العام كان مئة دينار كان يبعث له مئة دينار. بحس يكفى طول العام. زي ما كانوا بيعملوا مع طلبة العلم زينا بالضبط كده هنا. طبعاً زينا بالترية ها. يعني احنا الحمد لله يا أخوانا نحن متبرعين للدراسة ها؟ الحمد لله لا نريد منكم جزائنا ونشكو ما مش بقول لكم سيبوا على المكتب لن نتمشوا أنا بأمزح معاكم ها؟ وفي الرقاب جمعوا رقبة والمراد بها العبد المسلم أو الأمى يشترى من مال الزكاة ويعتق أو يكون مكاتبا فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته النجوم اللي هي إيه؟ الأقصاد ليصبح حرا نافذ التصرف. الكلام واضح أن عبد مسلم ممكن أفق هذه الرقبة المسلمة لأعينه على عبادة الله تبارك وتعالى أن يكون حرا يبقى أدفع من زكاة اللي لإعتاطة المكاتب اللي هو كاتب سيده على أن يعتقه على أقصاد يجوزنا رح أسد هذه الأقصاد من زكاة من زكاة المال حتى أعتق هذا المكاتب ليصبح حرا نافذ التصرف وعضوا نافعا في المجتمع وتمكن من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل وكذا الأسير المسلم يفك من الأعداء من مالي الزكاة الغارمون وهو جمع غارم وهو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله والغارم يا أخوانا إما غارم لحق نفسه أو غارم لحق الغير غارم لحق نفسي أو غارم لحق الغير الغارم لحق الغير يأخذ من زكاة المال سواء كان فقيرا أو غنيا الغارم لحق الغير يعني رجل دخل للصلح بين اثنين ونشب بينهما خلاف فأراد أن يصلح بينهما فغارم مالا من جيبه دفع مال من جيبه عشان يصلح بينهما في الحالة دي المال الذي دفعه هو غارم فيه أم غارم فيه فهذا يستحق أن يأخذ من زكاة المال بقدر ما غارم من من مال واضح؟ سواء كان غنيا أو فقيرا أما الغارم لحق نفسه لو رجل استدان اقترض مثلا قرضا او اشترى شيئا ولم يستطيع استداد لاي ظرف من الظروف فهذا غارب لحق نفسي ام لا غارب لحق نفسي وايضا يسمى من الغارمين ويستحق ان يأخذ من زكاة الاموال ما يدفع او يسد به دينه يقول وهو المدين الذي تحمل دينا في غير معصية الله سواء لنفسه في امر مباح او لغيره كاصلاح ذات البيت فهذا يعطى من الزكاة من الزكاة ما يسدد به دينه والغارم للإصلاح بين الناس يعطى من الزكاة وإن كان غنيا كما ذكرنا وفي سبيل الله المراد به الغزاء في سبيل الله المتطوعون الذين ليس لهم راتب في بيت المال ناس متطوع ليه للجهاد في سبيل الله طالب تعالى يأخذ من زكاة المال حتى يأتي بالعدة والعتاد والاعتد فينفق عليه من زكاة الأموال طب ينفق عليه ليأكل واشرب وتقوى على الجهاد نعم ينفق عليه ليأكل واشرب وتقوى على الجهاد بأي طريقة كانت فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أو فقراء لأنه متطوع فين في سبيل الله تبارك وتعالى والله عز وجل قال من أهل الزكاة وفي سبيل الله طبعا يعني يخونا هو يتكلم شوية هل طلب العلم من الجهاد في سبيل الله ولا لا؟ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضرون فالله تبارك وتعالى قسم الجهاد إلى قسمين: جهاد بستيف واستنان وجهاد بالكلمة والبيان بالكلمة والبيان فسمى هذا جهادا وهذا جهادا فهذا يأخذ من زكاة المال لواء المجدد في سبيل الله ببدنه ونفسه وماله يأخذ من زكاة المال كذلك من جاهد بلسانه ومن جاهد بالحجة والبيان يجوز أن يعطى من زكاة المال حتى تقوى على ذلك إن كان متفرغا إن كان متفرغا كما ساد يقول ابن السبيل وهو المسافر المنقطع عن بلده الذي يحتاج إلى مال لواصل السفر إلى بلده إذا لم يجد من يقرضه واحد سافر الترأ هذا يجوز أن يعطى من زكاة المال بس مش كل المسافرين إن في ناس بتسافر من بلد لبلد إيه؟ لكي تتسول واخدها وظيفة واخدها مهنة ده يختلف تماما المسألة الثانية في حد الذين لا تدفع لهم مين اللي ما ادفعت لشريه ازدكاة ولا يجوز الأصناف الذين لا يجوز صرف ازدكاة لهم هم الأغنياء والأقوياء المكتسبون واحد قوي ويستطيعن يتكسب لقوله صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب أو مكتسب مكتسب يعني يستطيع استطيع العمل استطيع أن يعمل يتكسب ببدنه لكن يعطى العامل عليها والغارم وإن كانوا أغنياء كما تقدم العامل عليها والغارم ليه ذكرهم منها ثاني لأنه ممكن يكون قوي ومكتسب وممكن يكون غارم أو غني غني غارم غني فيعطى منها كما ذكرنا والقادر على الكسب إذا كان متفرغا لطلب العلم الشرعي وليس له مال فإنه يعطى من الزكاة لأن طلب العلم جهاد في سبيل الله هنا طبعا مسألة يعني في ناس بتختلف فيها يعني بعض المجالس كنا نتكلم في القضايا ري فكثير قالوا لا طلب العلم الأصل نتنزه عن أخذ زكاة المال وأنا كنت مخالف قلت لا. هذا مال ياتي من أجل بذل واسع في طلب العلم، فنفعه هنا متعدد للغير، وأنا لو لم أفرغه لطلب العلم، تعلم العلم وتعليمه، من الممكن إن إحنا نغلق هذا الباب تماما ده بالجناح في العلم الشرع وطلب العلم الشرع، فطبعاً إخواننا اللي كانوا بيتختلفوا يقول لا الأصل إن هو حتفحص ماء ود مائي واجه أمام الناس. وأنا قلت أنه ممكن يأخذ زكاة المال دون أن يعرف هو أن دي زكاة مال ودون أن يعرف الناس أنه ينفق عليه من زكاة المال هو أنا لازم أروح كده أقول للفقير خد زكاة مالي ووفر تسدر عليه لا طبعا لأصل يعني أراعي مشاعره وأراعي حاله وأراعي وضعه انطلب العلم وفروض له وضع يعني العلم يبني بيتا لا عمادة له أو العلم يرفع بيتا لا عمادة له والجهل يهدموا بيت العز والكرم، الجهل بيهدم أي بيت حتى لو كان أهله أعز الناس ولكن بجهلهم يهدمون بخلاف العلم العلم بيرقي صاحبه وكما قلت لكم قبل ذلك رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته أباء اللئام فالعلم بيرفع صاحبه فأنا من الممكن يكون طالب حازق مجتهد ومجد فده لو لم يتفرغ لطلب العلم ممكن يكون ضع هذا الواجب فيما بيننا مش احنا ممكن يكون طلب العلم فريضة علينا كلنا واجب عيني لو احنا كلنا تخلفنا عنه نأسم جميعا ولا لا نأسم طب لو لم يكن احدنا بطلب العلم الشرعي حتى يفيد غيرهم يبقى في الحالة دي ايه اصلح هنا طلب العلم ايه؟ فرض كفاية ان قام بيه البعض سقط عن الباقي والاستدلال من الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو حذف الله تبارك وتعالى كل الأمة للخروج إلى الجهاد في سبيل الله، لا تعطلت مصالح الشريعة في باب الحلال والحرام، صح أو غلط؟ ولو جعل الله تبارك وتعالى كل أمة تخرج طلب العلم الشرعي، لا تعطلت مصالح الشريعة في الجهاد في سبيل الله في طلب الكفار وجهاد الكفار والمنافقين، صح أو غلط؟ فالله تبارك وتعالى قسم الفريقيين قص يذهب ويجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى بالسيف والسنان. وقسم يتعلم العلم الشرعي ليجاهد بالحجتي والبناء ويجاهد بلسانه دفعا للشبهات عند الله تبارك وتعالى فده لو كان متفرغ يبقى أولى ثم أولى ثم أولى أنه يأخذ وينفق عليه من هذه الأموال ولا يشترط أن تزب له وتقول خذ أوساخ الناس بعض الناس للأسف الشديد يتكلم مثل هذا الكلام قل له زكاة مالي لا لا تقول له هذا الكلام قل خذ هذا المال استعم به على حياتك قضي بمصالحك مثلا اشتري بالكتب النافعة لك او ما شابه ذلك بحيث انت لا تجرح مشاعره بحس ان احنا برضو نحفظ ماء ماء وجهه ولكن طبعا انا شايف ان اللي كانوا بينقشون عندهم حق في قضية ان احنا فعلا من الممكن ان الانسان يعير اذا اخذ من هذه الاموال وبالرغم ان هو للطلب لطلب العلم الشرعي ممكن يعير بعد ذلك ان احنا كنا بنصرف عليك في يوم الايام اللي أوقاف وقف يعني والله أعلم لا أنت أصدق بقيت إن نقول نثبت الأصل أننا نعمله مشروع ولا بأس بذلك لو أنا وكيل, وكيل أنا،, أنا دلوقتي رجل صاحب زكاة مال فعطيتها لك وأنت الوكيل رئيت المصلحة أننا نثبت هذا الأصل وكل اللي يطلع من هذا الأصل ننفق بقى على أصناف الثمانية لا بأس بذلك وأنا شايف أن كده من أحسن الأشياء لأن نقوم بها نحن نثبت رأس مال رأس رصيد ممكن نأخذ ذكوات من الناس ونثبت رأس المال والريع اللي يخرج من هذه الأموال ينفق على الأصناف الثمانيه كما بيقول مين ماشي لا باس لا باس بس بتتعلق بينا اه يا ما تضحكش انت لو موظف موظف مجرد بس ما تقوم الصبح كده تصلي فجر وتيجي تقول اذكار وتيجي تنام شويه عشان تقوم الشغل مجرد بس استيقظ مبكرا في هذا الوقت وتروح للعمل وترجع من العمل مجرد بس كده شوف مدى الإجهاد اللي انت هتكون فيه طول النهار فلو كنت موظفاً لما قلت ما قلت <تصفيق> طبعاً يعني اسأل موظف اسأل موظف مجرد موظف يشتغل ثمان ساعات وروح مطالب منه انه يجي حضر لك ويديك درس ويدي المجموعة تانية درس ويدي خطب جمعة اربعة خطب جمعة ويشرح خمس ست كتب جرب كده لما تكون موظف وتشترك في العملين مع بعض طبعا هي فيه لذة ما بعدها لذة طبعا لسهما لو انت يعني بتعمل عمل افتغاء مرضات الاسفنة وتعالى بتجد لذة فعلا ولكن في اوقات نفسك البشرية تغلبك نفسك البشرية تغلبك لو انت كمان مريض كمان لو فيك مرض كمان تشعر انت محتاج تنام وترتاح في ناس تنام تتعب يعني انا لو نمت النهار بتعب ما عدرش كامل النهار ما عرفش ومن الممكن يعني انا جاي دلوقتي والله كنت اعتزس وانا جاي في الطريق من شدة التعب والإرهاق اللي أنا فيه ولكن أنا أعمل لكم على المنهج لأن خلاص أنت فأضلكوا درسوا للدرسين وإن تنتهي القصة فالله أجبرني أن أنا أجي أديك الدرس أنا عاوز أقول لحضرتك أن من الممكن يكون فيه ناس معينة لا أتكلم علي في ناس معينة فعلا يستحقوا أن يتفرغ لأنه سيبذل خسارة جهده ويبلغ دين الله تبارك وتعالى فلو يبلغ دين الله إزاي بجهل ولا بعلم إذن لابد أن أفرغوا أ فانت بقى اللي سؤال اللي هل دلوقتي فينا واحد يستحق انه احنا نفرغوه ونديله راتب ويحس انه هو يزب عن حدا زي الامة انا اقولك لا ما نعيش الوهم هنعيش الوهم سوا مش هنوصل مع بعض للمطلوب انا صريح صريح مع حدش يزعل مننا اخوان انا صريح يقول واما ان كان القادر على الكسب عابدا ترك العمل للتفرغ لنواف العبادات فلا يُعطى كان عابد وترك شغله عشان يصلي قيم ليه المثلاً طول الليل أو عشان يصلي بين الظهر العصر مثلاً أو عشان يقرأ القرآن وما شبه ذلك نقول له ما تاخدش من زكاة المال لا ارجع اشتغل اللي انطبق عليه لا قوله أخونا لا روح اشتغل وتكسب وبعدين العبادات سهل جداً ومصور جداً أن أنت تقوم تقوم بها لأن أنت دلوقتي نفعك قاصر مش متعدي للغير أما نفع طالب العلم الذي يجتهد فيتعدى إلى الأمة ولذلك اختلف العلماء هل طالب العلم هل يصلي الليل أفضل أم يحرر مسألة فقهية أفضل طبعا الإمام الشفع قال لا صالة القيام أفضل له أفضل من مسألة الفقهي الجمهور وعلى رصم محمد قال لا طلب العلم أكد وأولاً لأن طلب العلم نفعه متعد إلى الغايز أما قيام الليل فنفعه قاصر وأنا أقول ان طلب العلم يشبع بين الخيرين لا يحرم نفسه من عبادة الليل من قيام الليل ولا يحرم نفسه من طلب العلم فلو صلى ركعتين قيام الليل هذا انطبق عليه صلى قيام الليل لا انطبق عليه صلى قيام الليل والوقت الباقي ينفقه في في طلب العلم الشرعي اللي النفع له ثم فهو استفاد بالنفع القاصر لا هو واستفاد أيضا بالنفع المتعدي للغير لأن في بعض الناس فعلا بيكسل عن زل العبادات، قل لك أنا طالب علم وأنا بجتهد وتلاقيه طول النهار عمالي ماهي يصمين وشمال لا اجتهد ولا عبد يعني اجتهد طول العلم ولا عبد وضيع الدنيا وضيع الأخرة وضيع العبادة وضيع العلم معه وضيع الدعوة معه في النهائي لأن العبادة نفعها قاصر على العابد بخلاف العلم الثاني الأصول والفروع والزودة الذين تجب نفقتهم عليه. فلا يجوز دفع الذكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالأباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد الأولاد. يعني الفرع ما ديش للأصل والفرع والأصل لا يعطي للفرع والرجل لا يعطي لزوجته لزوجته ذكاة ماله ليه لأن ديت الزوجة النفقة وجب على الزوج يعطي لأبيه ذكاة ماله خسيس خسيس لأن الولد لو كان غنيا تلزمه النفقة على أبيه وأمه فلا يقول لأ أنا أدي له زكاة مالي ويعيش بيها أقول له أنت خسيس هذا ليس من برج الوالدين فأنت فرع لا تعطي للأصل زكاة مالك لأن نفقاتك تلزمك عليهم نفقتهم تلزمك أنت يجب عليك أن تنفق على, على والديك طيب أنا جد أعطي الولد ولدي أعطي الولد ولدي فرع فرع الفرع ماشي كده كما أني لا أعط الأصل ولا أصل الأصل، لأن النفق هنا تجب عليا للأب والأم، الجد والجدة، تجب على الزوجة، تجب على الولد، ولد الولد، واضح؟ طب لو كان ولد متزوج بعيد عن أبيه، وهذا الولد فقير وأبوه غني، ويريد أن يخرج زكاة ماله لولده، هو دلوقتي مش تحت سلطانه لا ينفق عليه، لأن اللي إحنا نقولهم اللي إحنا قلناهم دول هنا النفع يقع على مين؟ على المزكي نفسه. لأن لما يعطي زكاة المال لهؤلاء الفروع خلاص كذا يمتنع النفقة عليهم. فلو أن ولدا تزوج بعيدا عن أبيه، وهذا الأب غني مليء وعنده زكاة مال والابن فقير، هل يعطي لابنه من زكاة ماله؟ أم يلزمه أن ينفق على ولده؟ إيه ينفق عليه ولا يعطيه زكاة المال ينفق عليه ولا يعطيه زكاة المال ولا يعطيه زكاة المال طب الأخ يعطي الأخ إن كان في سلطانه وينفق عليه فيت واحد لا يعطي لا يجوز له أن يعطيه من زكاة المال إن كان بعيدا عنه تزوج مثلا بعيد عنه يجوز أن يعطيه زكاة المال والله أعلم ممكن إيه يعني يخرج عن أخي زكاة المال يعني ايه؟ هو وصى عليه؟ وصي؟ طب يخرج زكاة الماله عن أخي ازاي؟ زكاة مال أخي هنخرج عنه ازاي؟ أخوه؟ لا أفاهمه تعال انت عليك زكاة مال في مالك واحد اتنين ثلاثة لازم يفاهمه لازم يفاهمه إنما يخرج جواه زكاة المال لأن زكاة المال تفتقر لنية نية المزكة إنه بيطهر ماله بهذه الزكاوات في نية صاحب المال إلا أن يكون وصيا عليه في الحالة دي الوصي يخرج زكاة مال وصيه يخرج زكاة ماله إنه هو إيد وإيد أمين على هذا المال يقول لان دفع الزكاة الى هؤلاء يغنيهم عن النفقة الواجبة عليه ويسقطها عنه ومن ثم يعود نفع الزكاة اليه فكأنه دفعها الى نفسه في ناس زكاة كتير يدينهم زكاة المال عشان ما ينفقش عليهم يوم النفع جاي فين؟ عنده هو لانه كده هي ماله هيثبت مش هيخل مش هيخلي بالنفقة عليهم الثالث الكفار غير المؤلفين احنا قلنا المؤلفة قلوبهم ممكن يدخل فيهم الكافر لانه يتألفوا على الإسلام طب غير غير مؤلف فلا جوز دفع الزكاة إلى الكفار لقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنياء من أغنياءٍ وترضى على فقراءهم تؤخذ من أغنياء مين أغنياء المسلمين وترضى على فقراء مين فقراء المسلمين أي أغنياء المسلمين فقراءهم دون غيرهم ولأن من مقاصد الزكاة اغناء فقراء المسلمين وتطيد العائمة المحبة والإخاء بين أفراد المجتمع المسلم وذلك لا يجوز مع الكفار الرابع لآل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم لشرفهم لقوله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم قيل هم بنو هاشم وبنو المطلب وقيل هم بنو هاشم فقط وهو الصحيح وعليه يصح دفع الزكاة إلى بن المطلب لأنهم ليسوا من آل محمد صلى الله عليه وسلم ولعموم الآية إنما الصدقات للفقراء فيدخل فيهم بنو المطلب خامس وكذلك نعم ايه مسلم فقير و... وكافر مؤلف عاوز تتألف الكافر أعطي زكاة المين للاتنين نعم أغني هذا وأعطي لذاك يعني وزع زكاة ما للاتنين بحسن أرض المسلم لأنه من الممكن يتشوف أن أنا له زكاة فكذا حتى لا أكثر قلبهم فأنا أتألفهم باب آخر واتألف الكافر من باب الهي والمؤلفة قلوبه وكذلك لا يجوز دفع الزكاة لموالي آل النبي صلى الله عليه وسلم لحديث إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم وموالي القوم عتقاؤهم ومعنى من أنفسهم أي فحكمهم كحكمهم فتحرم الزكاة على موالي آل بني هاشم طبعا اللي هم أعتقوهم دي الموالي بتاعتهم فليس لهم لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة العب لا تدفع الزكاة إلى العبد لأن مال العبد ملك السيدة لو العبد خد الزكاة لله يستفيد السيد والسيد أصلا غني لأنه كأنه عطتها لسيده فإذا أعطي الزكاة انتقلت إلى ملك سيده ولأن نفقته تلزم سيده ويستثنى من ذلك المكاتب فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دين كتابته والعامل على الزكاة فإذا كان العبد عاملا على الزكاة أعطي منها كذاهي بقى زي الأجير بالضبط الأجير يعطى منها يعط أجير والعبد لما بيتكسب أجريته دي بتروح فين للسيدة بس هنا تكسب هنا تكسب يعني عاملة فأخذ من زكاة المال لأنه كان من عاملين عليها فهنا أصبح أجر مقابل للجهد وبذل الوقت الذي بذله والعبد يجوز أن يستأجر بإذن سيدة فمن دفعها لهذه الأصناف مع علمه بأنه لا يجوز دفعها لهم فهو آثم صعد الصدقة لغني وأنت تعلم من غني تأثم سرعا بذلك هل يشترط استعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تطريق الزكاة يعني لازم عشان أخرج الزكاة أضل الأصناف الثمانية مع بعض نعم صاحب معصية مدخن أو شارف خمش وتارك الصلاة والله إن كنا نتألفه بذلك نتألفه نعطي. رجع عن معصيته ولا لا ما دعنا نقوله في طي الكلام إن رجع وده اللي احنا عاوزينه طب ما رجعش يغيره اولى غيره اولى وليس معنى التأليف لا اتألفه كل سنة لا اتألفه في الفترة اللي لنا اعتق انه ممكن يعود فيها ويسوف فيها الى الله تبارك وتعالى طيب خلها في الاخر بس فكرني. ولكن يمكن اموت ولا حاجة لو واحد عنده دين وانت دلوقتي يا حل الاجل بتاع زكاتك؟ هل تسكت هذا الدين من هذا الرجل وتحسبه من زكات المال لا. لا يجوز أن تسقط الدين وتحسبه من زكات المال لأن زكات المال تحتاج إلى نية مسبقة قبل دفعها وأنت عندما دفعت لهذا الرجل هذا المال دفعته من بعد إما ان اشترى منك شيئا أو أقربته هذا المال ولم تنوي أن يكون من زكاة المال إلا أن أنت له المال تنوي إلا لم يأتي بهذا المال فيكون في من زكات المال ولكن 99% من اللي بيقرضه أو يبيعه ما بيعتقدش هذا الاعتقاد هو بيديه وخده فلو حالة الحول على الزكاة ورثة آخر الزكاة مالي لا يجوز لي أن أسقط هذا الدين من على هذا الرجل وأحسبه من زكاة المال لأن زكاة المال تفتقر إلى نية. يقول لا يُستَرَطِي استعاب الأصناف الثمانية المذكورة عند تفريق الزكاة على القول الصحيح بل يُجِزِي دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية. بقوله تعالى إن تبدو الصدقات فنعمها هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ما قالش وتؤتوها الفقراء المساكين والعاملين عليها والملفت القلب فمن الممكن ان تجذز على صنف واحد من هذه الأصناف تعطيه زكاة مالك ومن الممكن أن يتواطأ مجموعة من الناس أن يعطوا زكاة أموالهم لصنف واحد ومن الممكن لصنف واحد يعطي للأصناف الثمانية أو صنفين أو ثلاثة على الحسب ما يستطيع وقوله صلى الله عليه وسلم تأخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ولقوله صلى الله عليه وسلم لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها هذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء بيان, ل... بيان المستحقين للزكاة لا تعميما المستحقين عند تفريخها بيان من اللي استحق الزكاة وليس المقصود منه لازم تسعط الكل لأصناف الموجود المسألة الرابعة في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر مسألة نقل الزكاة هل يجوزنا ننقلها من بلدي إلى بلد آخر وأنا لمحت بهذا الأمر قبل ذلك يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاج للحاجة مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرا بلد البعيدة دي أهلها فقراء مضعين مفيش لا طعام ولا شراب ولا شيء يصل إليهم فهذه الباب أولى بدون أشد فقرا أشد احتياجا يبقى أنا أنقل ذكاة المال أو الزكوات الأخرى لهذه البلد الفقير وإن كان عندي فقراء ولن... ولكن حاجة أولى الفقراء أشد من حاجة الفقراء الذين عندي في بلدي أو يكون صاحب الزكاء قارف فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده يعني لي أقارب في بلد تانية وفي فقراء في بلدي أيهم أولى بالزكوات حتى لا أجعلها في الناس القريب منها باب أن أنا أخرج زكاة مالي وبرس طلقة من أن أنا أصل الرحم بهذا بهذا المال فإن في دفعها إلى فإن في دفعها إلى أقارب تحصيل مصلحة. وهي وصله وهذا القول بجواز نقل الزكاه هو الصحيح لعموم قوله تعالى إن الصدقات للفقراء والمساكين أي الفقراء والمساكين في كل مكان بعض العلماء طبعا قال أنه لا يجوز نقل الزكاه من بلد إلى بلد واستدل بالحديث نفسه تؤخذ من إغنائهم فترده على فقراءهم أو في فقرائهم أي فقراء اللي أهل هذه البلد أهل هذه البلد ولكن هذا قول الشفعي رحمه الله اللي هو الراجح قول الإمام الشفعي أنه قال بجواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إن كان هناك مصلحة راجحة هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كده بقي لنا لقاء واحد إن شاء الله سنحاول نأتي يعني على أغلب فقه الصيام في كتاب الصيام إن شاء الله تبارك وتعالى هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا